Fann al tur i alman. Xal gusni farhaj noor, binagudu kamal. Xal gusni انا اللي طول عمري مغني لا مغنى علي مش عارف اش مني ولا اش هارب بيا زعم اللي حيرني يحن عليا ويصبرني ولم عن جوم يصهرني ويتنسى اللي كان لا ما ينساك ش اللي ولا تنساك الجوم فتفش الشمع والقنديل والحانك يدو الشاهد على اللي تعد وانت الحلم في عز الشدة وانت حارس آخر وردة في آخر بستان غني غني يا فنان غني غني يا فنان, يا فنان على طول الأزمان خلي غسني الفرحة ينور تروح يا شاط وبندى الكأس قلت الروح يا فنان تكبر الناس طول عمرك في نسمة صيف تحلى النبودة وردي وتتعدى كإنك ضيف وتتعدى كإنك ضيف تبقى على البيب احنا فيها الدنيا ضيوف على بواب الايام عد شانين حب نشوف مش حب القدام حق الدنيا من اولها املا يا فنان خذالها كل فلوكه واحنا بنوصلها فلوكه واحنا بنوصلها شطوط الامان غني غني يا فنان على طول نسمع اني حاير في مين جبد وايش ينفع لك لا وزعمه جاب حغنا يا يسبل ولا الأرض رخام واسي الناس وقلبي كيف فمي يضحك عيني تبكي زع ما نسكت زع ما نسكت ولا نحكي حتى الفجر يباني احكي يا فنان وبوح وخضر الله يا فنان أحكي ولا تخبي آلام ولا أفراح ولا أحلام أحكيش تقول الأيام أحكيش تقول الأيام لرحلة الإنسان غني غني يا فنان على كون الأزمان Anna duælig hosen ni far na Biår du kø manjlig ho me far ha na Viår du kan man Re ni gannni gan ni gan gan ni